غير ا ل عليهم ولا الضالين آمين ولقد م آمين و ب أ ر س ل ن ا م و س ى ب آ ي ا ت ن الله و س ط ا ن مبين إ ى فرعون و م ل ف ا ت ع و ا أمر فرعون ل ح س ن ا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 اسماء ل ل ق نقصه ر ع ي الله م ن ا و ظلموا الحسنى أ م ر ربك وما زادوهم غير تتبيبه وكذلك أ خ ذ ربك إ ذ ا أ خ ذ القرى وهي ظالمه ة إن أ خ ذ أليم إ ن في ذلك ل آ ي ه لمن خاف عذاب ا ل آ خ ر ة ذلك يوم مجموع له الناس إ ن في ذلك ل آ ي ة لمن خاف عذاب ا ل آ خ ر ة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا ل أ ج ل معدود يوم ي أ ت ي لا تكلم نفس إليه م و أ ت ي ل ا ت ك ل م ن ف س إ ل ا ب إ ذ ن فمنهم ه شقي و س ع ي د فأما ا ل ذ ي ل ع ل و ا ففي ا ل ن ا ر ل ه م ف ي ه ا زفير ل ه م فيها زفير و ش ه ي ق خ ا ل د ي ن ف ي ه ا ا ل س ي ل ل إ ل ا م ا ش ا ء ربك ربك إن س ل ا ل م ي ه موسوعه ا ل ج ن ة ا ا ل س و ي ل ل ع ل ا م الاسلاميه لا تكفي م ي ة مما ي ع ب د ه ا ل م ا ي ع ب د و ن إ ل ا س ي للعلوم ا ل ا س ل ه م ي ه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 وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ف ا س ت ق م كما و م س و ع ك و ل ا تقروا إ ن ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر و ل ا تركنوا إ ل ى ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا ف ت م س ك م الاسلاميه ن ر ف ت م ك م ا ن ر و ا لكم من